جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول السائل هل يجوز التسمي بأسماء الملائكة التسمي بأسماء الملائكة محل خلاف بين أهل العلم وأكثر أهل العلم كره, كره ذلك أكثر أهل العلم كره ذلك ومن أهل العلم من أجاز التسمي بأسماء الملائكة وأبن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تحفة الودود في أحكام المولود هو كتاب عظيم جدا يحتاج إليه كل اب وكل مرب وفيها جمع عظيم للآداب آداب تربية الأبناء وتسمية الأبناء وتأديب الأبناء ما لا تجده في كتاب آخر تحفة الودود في احكام المولود فذكر رحمه الله هذه المسألة مسألة التسمي بأسماء الملائكة وذكر أيضا الكراهية كراهية التسمي بأسماء الملائكة وهذا عند أكثر أهل العلم ومن أهل العلم من أباح التسمي بأسمائهم لعدم وجود شيء يمنع من ذلك ويمكن أن يقال يمكن أن يقال إن من أسماء الملائكة ما هي مختصة بهم مثل ميكائيل وجبرائيل وإسرافيل ومنها أسماء عامة وجاء في الصحابة من تسمى بها دون أن يكون إنكار من النبي عليه الصلاة والسلام عليهم في ذلك مثل مالك ونادوا يا مالك هذا اسم من أسماء الملائكة فهو اسم مشترك هذا الاسم اسم مشترك ومثل جبرائيل وميكائيل وإسرافيل هذه أسماء خاصة بالملائكة فالأقرب أنه لا يسمى بها على خلاف كما تقدم بين اهل العلم في ذلك والله تعالى اعلم يقول هل الملائكه اجسام الملائكه اجسام الملائكه اجسام ولكنهم خلقهم واجسامهم ليست كاجسام بني ادم الملائكه اجسام و خلقوا من من النور خلقوا من من النور وهم اجسام الملائكه أجسام لكن أجسامهم ليست كأجسام آدم واصل خلقهم يختلف عن أصل خلق بني آدم لكنهم أجسام نعم يقول نريد القول الصحيح في الأفضل الملائكة أم صالح البشر هذه المسألة من المسائل التي لأهل العلم فيها كلام طويل في المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر والصحيح والله تعالى أعلم من أقوال أهل العلم أن صالح البشر من الأنبياء والصديقين والشهداء والكمل من عباد الله تبارك وتعالى من بني آدم أفضل من من الملائكة والله أعلم صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.